يرين الا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصيل كُلُّ مَا الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَمْلِكُ تستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القادر أزل من السماء ما أنفسالت أودية بقدرها فحتم لا تستيل زبد الرقابية وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِضَاء احِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ ذَبَذَمٍ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَطْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الذَّبَذُ فَيَذْهَبُ جُفَاء اَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنفُثُ فِي الْأَذْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى